جننا السوي روح ابو بدون بيدون تجروح مو جننا بخير واحد للثاني في دي وانا روحي يروح اجتنا cihsel selam duhha